وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَأَتَاهَا فَوَقَعَ بِهَا فَأَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَقَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ النَّارِ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 فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ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 تُلْقِي وَإِنْ مَا أَنَّ كُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ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 إنه لَ غيرَكُم الذي عَلَمَكُم الصِحرَ فَلَ أُقَتِعََّ أييدَكُم وَأَغْزُلَكُم مِن خلِلَافٍ وَلا أُصَلبََّكُمْ وَلَ أُصَلِبََّكُم فِي جُذُوع نخلِ وَلَ تَلَم أَونَا أَشَدُ عَذاابَ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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسل بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تقشى فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 قال هم أولئ على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السابري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لك مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَلَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَوَسِعَ كُلَّ شيء علما كذَِكَ نَقُصّ لَيك منِن أَب إماَا قد سَمَقَ وَقدَ آتَناكَ منِ د النذِكرى مَنْ آرضَ عَهُ فَإِنهُ يَحمِلُ يَومَ القياامَةِ وَسر خالذين فيِيهِ وَساء لَهُ يَومَ القياامَةِ حملَ يَوْمَ يفَح في السّور وَونَحْشر المُجرمينَ يَوْمَئذٍ زُررقاء. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِسَمِّ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسَمِّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا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 ولقد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عاهدنا الى ادم قبل فنسي ولم نجد له عزما واذا قلنا للملائكه اسجدون ادم فسجدوا إلا ابليس ابا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِسَوْتِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وَقالوا لَ لَا يَأتنَا بِآيَكِم مِ الرَبِّح أَلَم تَأْتِهِم فَنَةُ مَا في الصّحُ فِيأُولَا وَلَوْ أن أَهْلَتناَاهُم بعذاَابٍ مِنْ قَبِْهِ لَقالوا رَبّنَا لَناَا أَْسَلْلتَ إلَْنَا رَسُول